قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل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 119. أكفروا للحق لما جاءهم هذا سحر أَمْ 110. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا 111. هو جَعَلَ بَيْنِي شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَأْمٍ مِنْ رُسُلٍ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ نَبِيٌّ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 119. لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم 110. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 119. هو أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين 110. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوه ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفلكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيفان الله ويلك آمن إن وعد الله فيَقولُ مَا هذا إِلاا أَسَطِي الأوولين أنَا كََّذينَ حَبّلَّ قُولُ فِي أُمَ مِ قَد خَالَت مِنْ قَبللٍ مِنَ الجِّ وَإِنس إِهُم كَُوا خاسِدين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 يَوْومَ تُ جزون ذَابَلون بِمَا كُُم تَْسْتَكبرِونَ فيِي الأض بِ وَيرِ الحَقَّّ وَ بِمَا قُنتُم تَفْسقُ وَذكُر خواعَدٍأَ ذَرَقَ مَضُوبِ الأأَحق فِي وَقَادِ خَالَتِ نُذُرُمِ بَْن يدَي وَمِنْ خَلْف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 وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتوا به ريح فيها عذاب أليم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 فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا اهْتِدَاتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَا اهْتِدَاتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ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 وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اسْتَمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا ya qaumana inna kitaban ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi ilal haqqi wa ila ya 119. ويغفر ذُنُوبِكُمْ من مِنْ ويجركم من عذاب أليم 110. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال 129. وقلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتاه بلى إنه على كل شيء قدير 120. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق